وقالوا قلوبنا في أكمة مما تدعون إليه وفي اذاننا وفي أذاننا من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إن صرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مجرم غير ممنون قل لا إنكم لتسفرون بالذي خلق الزرب في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها وأسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها, وقدر فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان وهي دخان فقال لها وللارض ائتها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين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 الذي خلقهم هو أجد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهدي حفظوا العمى على الهدى فأقذتهم فأقذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أداء الله إلى النار وقالوا لدلولهم لما شهدتم علينا قالوا قالوا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين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 وقال الذين كفروا ربنا أمن الذين اضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رسول رحيم ومن احسن قولا من لَتَأْوِي وَقُلْ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا لَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا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 أسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آيَاتِهِ أَنَّكَ ترى الْأَرْضَ خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وغبت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا أَفَمَن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصيد إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه, وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الشاعة وما تخرج, وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا, ولا تضع إلا بعلمها ما منا من شهيد وظل عنهما كانوا يدعون من قبل وظم ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيعوس قنوق فلئن أبقناه رحمة منا من بعد ضرا يقولن هذا لي وما أظن الشاعة قائمة ولئذ رجعت إلى ربي إن لي, إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضانا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من نظل ممن هو في شقاط بعيد سنريهم آياتنا في آفاق وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكسب ربك أَنَّهُ الا انني